من تسدري من كتاب ولا الايمان ونا كل جعل لهم نورا نهدي به من نشا غير دنا وانك لا تهدي صراط مستقيم فاط الله الذي له ما في السماواتِ وما في الأرض ف الله الذي له شناوات وما في الأرض إلى الله تصير الأور إلى الله تصير الأور بسم اللهِ الرحمن الحم يَا اللهَ مَنَّ الَّذِي حَامِين آمين وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ وَمَا يَأتيِهِم مِنَّبِين من إِلَّا كانَوا بِهِ يسْتَهزعُون وَن يأتين بَّذِين إَِّ كَوا بهِهِ يهزعُون فَأَهلَكْناَ أَشَفَْ مِنْهُ بَطْشَعُون فشَ وَمَظَامَةم الأولي وَلَإِن سَألتَهُم من خَلَقَ السَّماواتِ والأَغضَ لَ يَقول خَلَقَهُ العزيزعَالم وَولَإِن سَألتَهُم من خَلََ السماواتِ والالأَغضَلَ يَقول خَلَقَهُ الذي جعل لكم الارض مهدًا وجعل لكم فيها سهولًا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الارض لكم لعلكم تهتدون